فلقتك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم في مسغبة يكينا ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميممة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشمة عليهم نار